وَمَا كََ جَوَابَ قَومِجِ إِلَّا أَنْ قَان أَْخرِجُغُ مِنْ قَرَتِكُم إَِّهُم أُلاسَُتَ فَهَ فَأَنْ جَينَهُ 114. وامرأته كانت من الغابرين 115. وأنطرنا عليهم مطرا 116. فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين 117. وإلى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 يَأْكُلُهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ فَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَذْغُونَ ضَاعًا وَجَاءَ وَانقُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ كَيفَ كَانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُسْلِمَتْ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين